الحمد لله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا سائل يقول أنه طاف لطاف الوداع قبل الفجر مع أن موعد السفر على الساعة الثانية بعد الزوال. يعود الصوان. يقول طاف طاف الوداع قبل صلاة الفجر مع أن موعد السفر على الساعة الثانية بعد الزوال مع أنه عاد للفندق ونام بعد الطواف. وموعد السفر كان معلوما عنده والآن هو في المدينة فهل عليه شيء؟ الأصل أن يكون الوداع عند المغادرة الأصل أن يكون الوداع عند المغادرة وأن يكونه آخر أعمال, أعمال الإنسان في مكة فإذا كان له رغبة في النوم أو في الراحة أو الشراء والبيع يفعل ذلك كل قبل الوداع والاصل في مثل هذه الحالة إذا تيقن أن سفره بعد الزوال يطوف في الضحى يطوف في الضحى ثم يغادر ومثل هذه الحالة الأحوط الله تعالى أعلم أن يفدي الأحوط له أن يفدي بشاة يذبحها لفقراء الحرم نعم حسن الله إليكم هذا السال يقول أنه أتى المدينة زائرا فليجوز له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا حتى يسافر إلى بلده جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا تجعل قبري عيدا ولا تجعل قبري عيداً. وعيد من المعاودة والتكرار فإذا خصص الإنسان عمل يومي إذا خصص عملا يوميا أو زيارة يومية مثلا يقول كل يوم بعد الظهر أو يقول كل سبت أو يقول في بداية كل شهر هذا اتخاذ للقبر عيدا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال لا تتخذوا قبر عيدا فعلى هذا الزائر الكريم أن يزور القبر دون أن يتخذه عيدا يزوره مرة مرتين لكن لا يخصص لا يقول انا سأقوم بالزيارة كل يوم بعد العشاء أو بعد كل صلاة مثلا فمثل هذا هذه المعاودة والتكرار الذي بهذه الصفة يدخل في قوله لا تتخذ قبر عيدا فعليه ان يزور القبر غير مرة لكن لا يتخذ القبر عيدا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نعم. يقول في سؤال الثاني وإذا نويت السفر فلاتي وأسلم عليه بنية الوداع لا ليس هناك شيء من هذا وإنما المشروع الزيارة المشروع الزيارة زيارة قبره عليه الصلاة والسلام للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه نعم جاءت أسئلة كثيرة على أنهم خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع مع الحاجه إلى ذلك ثم عادوا وطافوا بعد ذلك فهل عليهم شيء إذا كانت أعمال الحج انتهت ولم يبقى إلا الوداع ثم غادروا إلى جدة لحاجة أو لشراء أو لأمور معينة ورجعوا إلى مكة يكونون بذلك قد تركوا واجب الوداع لأن طواف الوداع من واجبات الحج ورجوعهم إلى مكة بعد قضاء أعمالهم في جدة من أجل الوداع لا يفيد لأنهم تركوا الوداع وغادروا بدون وداع فوداعهم بعد العودة إلى مكة لا يفيد وهم بهذا العمل يكونون تركوا هذا الواجب ومن ترك واجبا فعليه دم اي شات يذبحها لفقراء الحرم نعم الله عليكم هذا يقول هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة دائما ومثله عند أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة جاء في الحديث أنه لا يرد الدعاء ومن أسباب القبول من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين قال في الحديث عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا فلا باس ان يرفع يديه احيانا بين الاذان والاقامه اذا دعا لا ان يتخذ ذلك سنه لا ان يتخذ ذلك سنه لا باس ان يرفع يديه اذا دعا بين الاذان والاقامه دون ان يتخذ ذلك سنه واذكار الصباح والمساء فيها دعوات لكن جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام التوجيه إلى ذكر الله عز وجل بهذه الاذكار ودعائه بتلك الدعوات ولم ينقل عنه رفع اليدين ولم ينقل عنه رفع اليدين فالاذكار التي تكون في الصباح والمساء يؤتى بها يؤتى بها دون دون رفع لليدين وهذه وظيفه راتبه يوميه تفعل في الصباح وتفعل في المساء وتفعل أيضا عند النوم ولم ينقل في ذلك رفع اليدين عندما ينام الإنسان جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء أنه يضع ينام على جنبه ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويقول اللهم إني أسمت نفسي إليك ويكمل الدعاء عليه الصلاة والسلام فما رفع يديه ما رفع يديه؟ فالمواطن التي جاء فيه فيها أنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا ولم ينقل الرفع فالسنه عدم الرفع نعم هذا السائل يقول بعد توكيل رمي الجمرة الكبرى وهي سبع جمرات ودفع الهدي حلقة أو قال يدفع الهدي خلعت, ولا خلعت ملابس الاحرام قبل الحلق فهل هذا جائز؟ ماذا فعل؟ بعد توكير رمي الجمر الكبرى وهي سبع جمرات ودفع الهدي خلع ملابس الاحرام قبل الحلق إله حرج عليه ما دام أنه حصل إذا كان غير قادر على الرمي وأناب شخصا يرمي عنه ورمى وتحلل بعد الرمي قبل أن يحلق لا حرج عليه لا حرج عليه الأصل أن يتحلل بعد الرمي والحلق الأصل أن يتحلل بعد الرمي والحلق لكن إذا كان تحلل بعد الرمي مباشرة ثم حلق لا حرج عليه في ذلك نعم حسن الله إليكم هذا سال يقول إمرأة لم تقضي يوم رمضان لأنها كانت حائضة ومر على ذلك سنوات كما يجب عليها الان الواجب عليها ان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين